و اربعمائه و ا ث ن ي و ثلاثين ل ل ه ج ر ة في مسجد القائم عليه السلام ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ع ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آ ل ه الطيبين الطاهرين بحول الله تعالى نكمل و في هذا اليوم الحديث في رحاب هذه ا ل م ن ا ج ا ة م ق د م ة ه ا م ة وهو أ ن ه لا بد أ ن نفرق بين الحال والمقام يعني بمعنى آ خ ر ا ل إ ن س ا ن يكون أ ح ي ا ن ا مضطرا فيستجيب الله سبحانه وتعالى له لكن هذا ب ا ل ن س ب ة الينا غير المعصومين عليهم السلام أ م ا المعصوم فهو يملك المقام يعني مقام المضطر مقام المضطر دائما و أ ب د ا اضطراره إ ل ى الله تبارك وتعالى ليس في حاله من الحالات وليس في وقت من ا ل أ و ق ا ت فحسب و إ ن م ا بشكل دائم وعلى هذا طبيعي بمفاد ا ل آ ي ة أ ن تكون ا ل ا س ت ج ا ب ة للمعصوم دائما و أ ب د ا لاحظوا ه م م ل ا ح ظ ة أ خ ر ى حتى نتعرف شويه عن المعصومين صلوات الله وسلامه عنهم ا اجمعين من خلال هذه الادعيه ع وهو أنه طيب تقول أنت و تستجاب دعوته ع ن ممكن حالة من ي يصير ما م حالة الحالات ل ث ما هناك م ص ل ح ة على سبيل المثال نعم نقول المعصوم هو ا ل أ ع ر ف بمواطن الدعاء ولهذا تجد أ ه ل البيت عليهم السلام ت ا ر ة يدعو ويستجاب تاره ما يدعو من ا ل أ س ا س صحيح ا ل إ م ا م الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء لما قال له ابن حوزه وما قرابتك من رسول الله مثلا دعا عليه ا ل إ م ا م الحسين ف أ ه ل ك ه الله سبحانه وتعالى أ و ابن ا ل أ ش ع ث لكن ليس في كل الحالات ا ل إ م ا م يدعو و إ ل ا أ ي ض ا لو دعا لتحقق بذلك ا ل أ م ر ويؤكد ذلك مقوله ل أ م ي ر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله لو شئت لان أ ح ض ر عرش م ع ا و ي ة كما أ ح ض ر وزير سليمان عرش بلقيس تامل ولكن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون إ ذ ن هم يعرفون موارد ا ل إ ذ ن ا ل إ ل ه ي في هذا الدعاء أ و ذلك الدعاء صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن في هذا اليوم نتطرق بشكل مختصر إ ل ى ح ا ل ة هامه جدا جدا يعني هي ليست هذه ح ا ل ة ق ل ب ي ة بل ق ل ب ي ة و ع م ل ي ة أ ي ض ا كما سيتبين وهي حال الرجاء أ ن يرجو ا ل إ ن س ا ن ربه طبعا هناك معاني م ت ع د د ة للرجاء نحن دائما ن أ خ ذ أ ه م هذه المعاني فيما يتناسب والمقام من أ ه م معاني الرجاء هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى في قبول العمل وفي قبول ا ل ت و ب ة بل يمكننا أ ن نضيف أ ي ض ا من خلال ا ل أ د ع ي ة ا ل أ خ ر ى أ و من خلال بعض ا ل آ ي ا ت لا يتسع أ ك ث ر يعني أ ك ث ر من فقط قبول العمل وقبول ا ل ت و ب ة وذلك من قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا بعض العلماء تجده كذا يقول اسال الله أ ن يقبلني الله تبارك و تعالى أ ح د العلماء جاء إ ل ى ضريح النبي صلى الله عليه و آ ل ه إ ل ى المسجد هناك و تنحى يمكن ف ت ر ة ي ت أ م ل و يتفكر شوف ا ل م ع ر ف ة أ ه م ي ة ا ل م ع ر ف ة ثم جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم سلم و قال ع ب ا ر ة بس قال اقبلني يا رسول الله و مضى وهذه ا ل م ع ر ف ة أ ه م ي ت ه ا إ ذ ن حسن الظن في القبول هو من أ ه م معاني الرجاء طبعا ي أ ت ي معنى الرجاء أ ي ض ا من ن ا ح ي ة أ خ ر ى خلاف ذلك بمعنى الخوف لكن هذا لابد أ ن تصرفه ق ر ي ن ة يعني ا ل أ ص ل دائما عندنا أ ص ل يصير شيء معين أ ص ل مثل نقول ا ل ح ق ي ق ة في الشيء إ ذ ا تعدى لشيء ثاني ب ا ل ق ر ي ن ة للاعتبار ب ا ل ق ر ي ن ة ا ل أ م ر مثلا ا ل أ و ا م ر على سبيل المثال ا ل أ ص ل عند المشهور من غير السيدس الثاني ا ل أ ص ل إ ذ ا وردت ص ي غ ة في الامر أ ن يكون لازم يعني واجب أ و إ ن ه محرم زين اذا يصير مستحب ب ق ر ي ن ة مثلا هذا كمثال حتى ابين هذه ا ل م س أ ل ة ف ا ل أ ص ل في الرجاء لا هو هذا حسن الظن في القبول لكن إ ذ ا جاءت ق ر ي ن ة أ خ ر ى ل ف ظ ي ة أ و غير ذلك تصرفوا إ ل ي ه مثل في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يأتي بمعنى الخوف من أننا بمعنى من نوقر الخوف لا الباري جل وعلا فيفهم من القرين ا ل ل ف ظ ي ة ا ل م و ج و د ة في هذه ا ل آ ي ة زين هذا إ ذ ن في معنى الرجاء راجيا أ ن ا لما لديك لما عندك يا الله و ل ا ح ظ هنا عندما نقول لما لديك يعني بشكل عام هنا لما لديك ماذا عند الباري جل وعلا كل شيء عند الباري إ ذ ن لا يمتنع شيء عن قدرته في مطالبك التي تطلب أ ن ت ت أ م ل د ق ة تاره تقول راجيا الشيء الفلاني مثلا راجيا مغفرتك راجيا رزقك على سبيل المثال لكن إ ذ ا قلت راجيا لما لديك هذه مطلقه لديك ا ل آ ن نعم الثواب ي أ ت ي في م ق د م ة ا ل أ م و ر التي يريدها هذا ا ل إ ن س ا ن وبالتالي قال لما لديك ثوابي هذا إ ذ ن من الجهات ا ل م ه م ة في تعاملنا مع الرجاء تبقى ن ق ط ت ا ن هنا مهمتان الاولى ان الرجاء مقرون بالعمل الرجاء ليس أ ن يحسن الظن فقط بالله من غير ما يعمل أ ن ا يا رب يحسن ظنك في أ ن تقبلني الان آ ن في ليلة ل ص في ا ليله أ ا م ا و ل ك ن ما عملت、شيء. ما قدمت شيء. أو الذنوب كثيرة موجودة أنا مشكلة الذنوب أنا شيء شيء كثيرة أو ف ع الأعمال م أهمها التوبة مثلا التوبة من أهم ل التوبة التوبة التي تسبب للإنسان القبول تسبب باذن الله تعالى أ و أ ي عمل من ا ل أ ع م ا ل التي يؤديها هذا ا ل إ ن س ا ن فلا بد من العمل و ا ل آ ي ا ت طبعا والروايات ك ث ي ر ة في ذلك إ ن الذين آ م ن و ا والذين لاحظ هاجروا وجاهدوا شوف هاجروا ح ر ك ة تحرك وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله إ ذ ن هنا عمل موجود يعمل ا ل إ ن س ا ن مع هذا الرجاء فالله سبحانه وتعالى ت ر ى العمل يسبق وهو يرجو لازم يبقى هذا الرجاء ل أ ن ه مهم نعم ل أ ن لو عمل من غير ما يرجو قد يصاب بالغرور و ر ؤ ي ة هذا العمل فيبقى لا أ ن ا أ ر ج و القبول أ ن ا لا أ ت ك ئ على عملي هذا و إ ن م ا أ ن ا أ ع م ل و أ ر ج و الله سبحانه وتعالى ذاك جاء ل ل إ م ا م الصادق عليه السلام وبعد أ ن سلم عليه قال يا ابن رسول الله نعم بعدما سلم عليه يا ابن رسول الله ادنني منك ل ل م ا م الصادق عليه السلام ا د ن ي منك فوالله اني أ ح ب ك م و أ ح ب وليكم وابرا من عدوكم واحل حلالكم واحرم حرامكم فهل ترجو لي ان انجو قال إ ل ي إ ل ي وجلس إ ل ى جانبه ليس فقط جلسه الى جانبه قال قال ناولني يدك يا ابن رسول الله و أ ع ط ى ايدها ل إ م ا م الصادق عليه السلام قبلها وحسر عن صدره وبطنه ومسح بها نعم وكان في غ ا ي ة ا ل س ع ا د ة وفي غ ا ي ة الامل والارتياح تمام اذن يلازم الرجاء العمل أ م ا ا ل ن ق ط ة ا ل أ خ ي ر ة أ ي ض ا يلازم دائما الرجاء الخوف رجاء لوحده لا يكفي ش و ف و ا ا ل آ ي ا ت دائما فيها عن الخوف وعن الرجاء دائما و أ ب د ا في ا ل أ د ع ي ة ا ل آ ن هنا راجيا تاملوا ي ي في ا ل م ن ا ج ا ة هنا هنا بدايتها راجيا لما ب د أ بالرجاء أ م ي ر المؤمنين عليه السلام والخوف وين صار الخوف في ا ل أ ث ن ا ء و آ خ ر ا ل م ن ا ج ا ة بمقام الخوف عندما قال إ ل ه ي واجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف ب أ م ر ك إ ل ه ي و أ ل ح ق ن ي بنور عزك ا ل أ ب ه ج ف أ ك و ن لك عارفه وعن سواك منحرفه اخر ع ب ا ر ة ومنك خائفا م ر ا ق ب ا شوف ش ت و ن ا ل ح ر ك ة بين الخوف والرجاء لا بد أ ن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء دائما و أ ب د ا أ ن ت تحتاج للخوف أ ح ي ا ن ا عندما تغفل لازم تخوف نفسك وعندما يهمل ا ل إ ن س ا ن أ و يجد نفسه يعني سيقع في ا ل ي أ س مثلا على سبيل المثال عليه بالرجاء يعني ما هناك والله يوم أ ن ي ب ص ر رجاء ويوم ب ص ر خوف لا حسب أ ن ت وضعك شلون إ ذ ا تشوف نفسك ح ا ل ة من الضعف ح ا ل ة من الياس تنطلق ب أ ن ترجو الله سبحانه وتعالى وتفتح باب ا ل أ م ل و إ ذ ا ا ن س ا نفسه لا والله يحاول يشوف نفسه يغفل عن أ د ا ء ا ل ط ا ع ة فيحرك جانب الخوف بما يحرك هذا الجانب فالمؤمن متقلب بين الخوف والرجاء كمن يتقلب بين يتقلب التقلب ص الصفاء ف ا والمروى هذا من معاني والمروى ا ء ل من بين الخوف والرجاء هذه مهمه جدا جدا ينبغي التنبه إ ل ي ه ا شاهد أ خ ي ر ا ل إ م ا م باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام كان أ ث ن ا ء السعي شوف هل تقلب بين الخوف والرجاء في هل تقلب بين يغلب الرجاء يغلب الرجاء تمام بحيث كان يدعو ب ك ث ر ة اللهم إ ن ي أ س أ ل ك حسن الظن بك لما قلنا من ا ل ب د ا ي ة معناه حسن الظن、ها. يقول أ س أ ل ك حسن الظن بك فالرجاء م س أ ل ة ه ا م ة ولا بد أ ن تغلب ل أ ن نحن محتاجين ا ل ح ق ي ق ة إ ل ى هذا ا ل أ م ر يا من في دعاء الجوش الكبير يا من رحمته وسعت غضبه ه ذ دعاء كوميل اما دعاء جوشا يامن رحمته وسعت ا ف ض يامن رحمته سبقت غ ض ب ف ا ل إ ن س ا ن دائما ي ت ف ا ئ ل ويعيش ح ا ل ة ا ل أ م ل و ا ث ق بالله ويرجوه ولا ي ت أ ذ ى في هذه ا ل ح ي ا ة ولا ي ت أ ل م عندما تمر به بعض ا ل أ م و ر لوجود هذا الرجاء الذي عليه أ ن يعيش ه و ي ع ي ش ا ل آ خ ر ي ن أم محتاج أنت ن أقول ف سلمان ك فقط تشوف ا آ خ ر عند حالة ن ل ض ع ف أو م اليأس كذا فتحتاج أو أن ف ت ر عند حال هذا ا ل إ س سلمان ا كما عمامنا المؤمنين ا ن أمير مع م م فعل ل ح ي سلمان عند ح ا ل ة الخوف أ ك ث ر دائما ف أ م ي ر المؤمنين وهو أ س ت ا ذ له يعدل سلمان يقول له لا مو دائما خوف جاء سلمان ي ق ر أ هذا البيت وفت اللي يستحب عند دخولك المسجد يحسن أ ن ت ق ر أ هذين البيتين وفت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم هذا منه قول قول سلمان شوف عنده جانب الخوف ا ل آ ن ي أ ت ي الرجاء من أ م ي ر المؤمنين رد على سلمان قال وحمل الزاد أ ق ب ح كل شيء إ ذ ا كان الوفود على الكريم ثم داخل المسجد تات بين الخوف والرجاء وتتقل وفدت على الكريم بغير زادم ة ن ح س ن ا ت والقلب السليمي وانت داخلت ق و ل لا خلاص انا راح ادخل في عالم الرجاء و ت أ ت ي ببيت امير المؤمنين عليه السلام ما يحتاج خلاص خلاص زين هذين البيتين اذا راجعتم الى بعض الرسائل ا ل ع م ل ي ة تجدون أ ن ه ا من الاستحبابات ا ل م و ج و د ة بقية دقيقتين زين؟ أنا أخلص فيستحب دقيقة خير ي س ت أ ن يكتب هذان البيتان على الكفن من الاستحبابات غير ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة غير ا ل ش ه ا د ة ع ب فلان يشهد غير دعاء الجوشن الكبير أ و حتى الصغير غير حديث ا ل س ل س ل ة طبعا حديث ا ل س ل س ل ة ذ ب ي ه السلس ت ا ن ي اذا ط ل ع اكد عليه ت أ ك ي د ا قويا وبصيغتيه ايضا و هو ي ق ر أ على المرضى أ و غير ذلك اذا تقول ل حاجه م س ي س ت ا ن ي كما ن نقل لي احدهم حفظهم الله جميعا ذلك ف إ ذ ا شوف هل رجاء يلازم هذا ا ل إ ن س ا ن بحياته و ما بعد حياته فنحن نرجو في هذا اليوم إ ذ ن من الله تبارك و تعالى عندكم حاجات أ و ما عندكم حاجات خلاص إ ذ ن بالرجاء و حسن الظن ب إ ذ ن الله يتحقق اللهم اغفر لنا ولكم ولو اننا نحن نعلم ان الله ي ف ع ل ن ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن ن ا ل م ؤ م نحن ن ا ن نحن نحن نحن ي ح ن ن م ن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن ل ح ن نحن نحن ن ح يا ح ن ن م ن نحن ن م ن ل ح ن نحن نحن يا ن نحن ا ح ن نحن نحن ا ل ن ن ي ر ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ل نحن نحن ن ح م ة الله وبركاته السلام عليك ح ن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن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 「そ ه を聞いてください」「それを聞いてください」「それを聞いてください」「それを聞いてく ل ي ل ح ت ى ت س ك ن ه أ ر ض ك ط و ع ا و ت م ت ع ه ف ي ه ا ط و ي ل ن نتحدث عن افرادنا و ن ح م نتحدث عن ا ف ر د ونحن ن ت ح د عن ا ف ر ا د ن ونحن نتحدث عن افرادنا و ن ح ض ن ح د افرادنا ونحن نتحدث ف ا د ا ونحن نتحدث عن افرادنا ت ح د ث عن ا ف ا ت ح د ث ع ا ف ر ا د ا و ن ح ت ح د ث عن افرادنا ونحن د ا ل ر ا د ن ا ونحن نحن ن ت